والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولا إنسف يؤتيهم جرهم وكان الله غفور رحيم يسأل كهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فان قد سألوه ساكبر من ذلك قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصعيقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بمثاقهم وقلنا له دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعادوا في السبت وأخذنا منهم مثاقا وليظا وبما نقو بهم مثاقهم وكفرهم الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل فضع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بغتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح يسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفجك منهما لهم به من علم إلا اتباع وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيز حكيما وإن من أهل كتابنا لا يؤمن أن نبيه قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبغل من من الذين هادوا حورا عليهم طيبات محلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرما وانقدنه عنه وأكلهم ولا الناس من باطن وعطلنا للكافرين منهم عذابا الإمام لكن الراسقون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون زكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويقوم الأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد خصصناهم عليكم من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين وموذرين لألا يكون للناس عليكم حجة رسلا مبشرين وموذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزلينك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا بأياتنا سوف نسل إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا ظلم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فمن أخرى لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح حيث مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلة. لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين من وعملوا الصالحات فيوفي مجورهم ويزيدهم من فضل وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبوا مذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا يا أهل الكتاب قد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزل ليكن رحم بينه فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلون في رحمة منه وفضل ويهدهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم فيه قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمره هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنت فلهما الثلثان ما ترك وإن كانوا إخوة الرجالة وَنِسَاءٌ فللذكر مثل حَظِّ الأنثى يبين الله لَكُمْ أن تظلوا الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعم إلا ما يتلى عليكم ويرموا حل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحنوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدا ولا القلايد ولا الهدا ولا القلايد ولا من البيت الحرام يبتون فضلا من ربه مرضوا وإذا حلفتم فاصطاد ولا يجري منكم شيئا قوما صدوما من المسجد الحرام تعتد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الشر والعدوان وتقول الله إن الله شديد عقاب حرمت عليكم الميت تودم ولا والخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطفحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذو بحال النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك اليوم ييسى الذين كفروا من دينكم فلا مخشون وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا فما نضطر في مخمصة غير متجان في الإثم فإن الله غفور وحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل وحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذي نوت الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين نوت الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن وجورهن محسنين غير مسافحين, محسنين غير مسافحين ولا متاخذين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 أولا مستموا النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حراج ولكن يريد ليطهركم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ومثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات السدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنال قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا ومن الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قام أيها الصادقون إليكم أيديهم فكفي أيديهم عليكم تقوى الله وعلي الله فليتوكل المؤمن وإذا أخذ الله ميثاق ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لين قمتم الصلاة واتيتم سكت برسني برسلي وعزرتمهم الله قرضا حسنا لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولو دخلنا لكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السمين فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعفانهم عنهم أصفح. إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبارض عنه سبل السلام من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه من الصلاة من مستقيم لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 وشتایتا زینب بیداگی ملوطه اکسر شید زینب بیارت شتور رکو زینب شدار بوسو علیه سلامی هریانا و اذ قال موسا لقومه یا قوم اذکرون نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیكم انبیاء و جعلكم ملوکا و آتاكم ما لم يؤت احدا من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسل ال يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتم الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها في يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكنوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فالقاتل إنها هنا قاعدون قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب وإذا دخلتموه فإنكم غالبون قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلها إنها هنا قاعد قال رب إني لا أملك إلا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربان فتقبل من أحدها ولم واتلوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدم آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قربا قربانا قُرْبَانًا من أحدهما ولم وَلَمْ من الآخر قال قَالَ قال إنما يتقبل الله من المتقين أركز قافوا مشكلة بيأتبوا لأن جوزي يضع آياتي كميشيد دهد خوب باز راد هم یا کی هست یا کی دیگه لا ترأي الى الذين قيل لهم كفوا يجيكم ورعي وسرات واتسكى عليهم القتال إذا فريقون فهذا فريقون سجي أولا تسروا لكنا مشي واتروا عليهم لبأبني آدم بالحق إذن قربان قربان فتقبل من أحده و... سبان سرنا يا عين. قُرْبَانٌ وَبَقْرَانٌ فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَنْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأُقَاتِلَنَّكِ قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء ظالمين تطوعت له نفسه قتل أخيه فقاتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوى أخيه قال يا ويلة أعجزتنا كن مثل هذا الغراب فواريس وتاخي فأصبح من النَّادِمِينَ من أجل ذلك فتبنى عَلَى بَنِي إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفسنا فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولن قد جاءتهم نسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسركون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف خلافنا وينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين أمنتقوا الله وباتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب ألم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب والمقيم والصالِق والصالِقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات سماءات والأرض يعذبهم من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن مواضعه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 فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضبوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فإن الله يحب المقوسة وكيف يحكمونك وعيدهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونوث يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار كتاب الله وكانوا عليه فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآن فبالآن فبالآن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعز بن مريم صدقا لما بين يديه من التوراة واتيناهم الانجيل فيه ودونوا ومصدقا لما بين ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وال مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله في ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها شرعة يا زبان صلى نشتهى لكل أمة جعل منكم شريعة ومنهج ولو شاء الله لجعل لكم أمّة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فسبق الخيرات إلى الله مرجوكم إلى الله مرجوكم جميعا فينبئكم بما كونتم فيه تختلفون وانحكم بينهم بما أزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أيّفتن وكان بعض ما أزل الله لك فأنت والله فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عيد الله من لعنه الله وغاضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير وعبد الطاوت أولئك شر مكان وضل عن سواء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وترى كثيرا منهم يتولون وترى كثيرا منهم يُسَارِعُونَ في الْإِثْمِ والعذوان وَأَكْلِهِمُ الصح لمئس مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ما وترى كثيراً منهم يسالون في الإثم والعدوان واكنهم الصح لبئس ما كانوا يعملون لو لا ينههم الرّبانيون والأحبار عين قولهم الإثم واكنهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يا ذو الله مغلون غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بصوتان يوفق كيف يشاء ولا يزيد النكثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك تغياناً وكفرا. وألقينا بينهم الْعَدَاوَةُ والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب أمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم قاموا الترات وما أنزل إليهم من ربهم لكنوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم يعملون يا, أي... يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعلها ما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فتل... فترى الذين في قلوبه إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى بره من آمن شبرك سفكرة شبرك سبلي بدو بارك أو إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين و... والصابئون الصابين والصابين سنحج اذن الصابين باقراهم بهذا الصابين ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمصدي ان الذين امنوا هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثنى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى فرينق فريقا كذبوا وفريقا يقوتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينته عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون هو الله غفور رحيم ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أننا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم ما المسيح أبنى مريم ما إلا رسول قد خلت من قبله الرسول مشتاب داشتار تابد. سوبوماك تطبوشتا غيرك إلا زيلات ديني واد زينانات مايرون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضل من قبل واضل كثير وضلوا عن سواء السميع لو اهل الذين كفروا من بني اسرائيل على مثال ذا زمان بچوشوشباگين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عاصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن موكر ينفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لو لا وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وظنوا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ومن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوه مولياء ولكن كثيرا منهم فاسقا لا تجد أن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون e jose safema na yada eh jose ana 600 tá pagando 1800 ah só para na yada sabe não era tanto در تول سوال همبر تول یادنیم جوز هروچی روب جوزی بس که وانکا منا چیان دیکیل ناکده اطسان کشی چون گیر بیتتا اما یا احلال کتاب لا کم چی ایسا نا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 فأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقهم وقولهم قلوبنا غulf بل تبع الله وليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيمة وقولهم إن قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولا كل لهم وإن الذي ناقذه فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا انتباع الذن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإم الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهمهم على الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا عليما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 ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وإيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناه ملك من قبل ورسلا لم نقصصه ملك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة على الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ظلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن إلا هو ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غليما حكيما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 لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرب ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا صالحة فيوفيهم جورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيوظبهم أذابا أليم ولا يجدون لهم من جور الله وليا ولا نصير. يا أيها الناس قد جاءكم مرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهدهم إليه صراطا مستقيما يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبينة فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة من هو ويهدهم إليه صراطا مستقيمة لا استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نس ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ أمثين يبين الله لكم أن ت الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا عوفوا بالوقود محلة لكم مهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محلة الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أبين البيت الحرام يبتقون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شناء قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا ولا المر والتقوى ولا تعاونوا ولا الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد الإقاء حرمت عليكم الميتة وَالدَّمُ ولحم الخنزير وما أهل لِغَيْرِ الله به وَالْمُنْخَنِقَةُ والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا مَا ذكيتم وَمَا ذُبِحَ على النصب وأن تستقسم بالأسلام ذلك فسق اليوم يأس الَّذِينَ كفروا من فلا تخشعهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فمن في غير فإن الله هل علمه ماذا حل قلوا لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أبصعنا عليكم ذكر رسل الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم حلفكم الطيبات وطعام الذين أودوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أودوا الكتاب من قبلكم إذا أتيت بهن أجرهن محصينين غير مسافحين ولا متخذي أخذا وما يكفون الإيمان فقد حب طاعنه وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بالرؤوسكم وعرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الضائط أو لمستم النساء أو لا مصموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من ولك ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ومثاقه الذي واثقكم به إن قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم من السدون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرم أنك مشناء نقوم على ألا تعدي له اعدي له أقرب للتقوا الله إن الله خبير مما تعملون وعلى الله الذين آمنوا من الصالحات لهم مغفرة وعجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بيائتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكفع أيديهم لكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق من إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآبنتم برسولي وعزرتمهم وقرصتم الله قرض حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات إن تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن موازعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعفوانهم واسفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الكتاب أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوه كثير قل جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع نزوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه بلا صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله منك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن عباد الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بالظلوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله منك سماوات والأرض وما بينهما وإله المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا وإذ قال،, قال وإذ قال بوسى لقومه يا قبذكم ونمت الله عليكم إذ جعل فيكم انبياء وجعلكم بلوكا وآتاكم ما لم يؤتي من العالم يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاصرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها, وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن الداخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائد قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أرمعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على الفاسقين وَقَدْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَهُمَا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنَّ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء ظالمين فطوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غراب يمحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات أخيه قال يا ولتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوات أخيه فأصبح من, من أجل من أجل ذلك أتمنى على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسار في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو الأرض ذلك لهم خزون في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل هذا وتقضروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة واجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه ليفتنوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطا وإن يهما جزاء بما كسبان كارا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلها فإن الله يتم عليه إلا الله أفور رحيم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء, يعذب من يشاء ويغفر لمن ي والله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله هو كل شيء قدير يا أيها الرسول لا وَتهَجْمَ est diyor في الكفر من عocking الأفواهِ هِمْ و لم تقع من قلوبهم ومن الذين هادوا. سمعونا لل الذين هادو... سمأونا للكذب سمعونا لقوم اخر لم يحرفون الكلمه من بعد مواضع هذا شيء الزمان صاروا غزيل لداني ونا الجزء الثاني يحرفون الكلمة عن مواضعه بال من الذين هادوا سماؤون للكذب سماؤون لقبل آخرين لم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فقذوه وإن لم تعطه فاحذروا ومن يرضي الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا ومن الذين يحذرون يا أيها الرسول لا يحذرونك الذي كون يا أيها الرسول لا يحزوك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تعمل قلوبهم ومن الذين هادوا سماؤون للكذب سماؤون لقبل آخرين لم ياتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فقذوه وإن لم تعطاه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب نظيم سماؤون للكذب أكارون للصحة سمعوا لنا للكذب، بس إن أكرموا لصوت فإن جاءوا فحكم بينهم وارزا إنهم ينتورز عنهم فلا يضرك شيئا وإن حكم تفحكم بينهم بالقص إن الله يحب المقصدين وكيف يحكمون كوعلدهم الطورات فيها حكم الله ثم يتولون ببعدي ذلك وما هؤلاء قبل المؤمنين إن أنزل الطورات فيها هنام ودر يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمسخذ من كتاب الله وكانوا عليه شهادا فلا تخشون الناس وخشي ولا تشتري مياتي ثمنا قليلا يحكم بما أنزل الله فولائكم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنة بالسن والجروح قصص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فولائكم هم يحكم الظالمون وقفينا وقفينا على آثارهم من فسق بالنفس والعين بالأعين والأذن بالأذن والأنف بالأذن والأنف بالأذن والسن بالسن والجنوب غصاص وما أصلق به فوقف فرد الله لمن لم يحكم بما أرسل الله فولاهم مُضالِمُهُم وقفينا على آثارهم برسولنا وقفينا على آثارهم برسولنا وقف وقفينا على آثارهم بعيسى مريم وقفينا وقفين على آثارهم بإيسابن المريم مصدقا لما بين يديه من الطورات وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الطورات وهدى ومعاذا للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الفاسقون وأنزل ihtيلك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا مدرب آهوائهم ولا تتبئ أهواءهم عما جاءت من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة ولكن ليبوقوا بما أتوا فاستفقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بينكم بما أنزل الله ولا تتبئ أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك بعض ما أنزل الله إليك وَيَتَوَلَّفُوا عَلَى الْقُدُبِ فَيَتَوَلَّفُوا عَلَى مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْعُونَ فَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُرِيدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ابْعَضُوا بعض وَبَعْضٌ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إن الله لا لَا يَهْدِي فَأَتَوْرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَأُ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَأَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ يُخْرِبُهُ مِنْ عِلِّهِ فَيَصْبِحُ عَلَى مَا أَصْرَفُوا فِيهِ خَاسِرِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءه الله واسع عليم ابن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإلا في اسم الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ تَمِيلُوا الصَّلَاةَ تَتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ وَلِيَ الكتاب هل هَلْ تَنقِبُلُونَ إلا أن أَن بالله بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ بِالْقُبُلِ وَأَنَّ أَكْثَرَ الْفَاسِقِينَ قل هل أنبئكم بشر من ذلك بثومة عند الله ولعنه الله وغضب عليه وجعل منهم, منهم القردة والخرازين وعبد الطاغد أولئك شر مكان وعضل من سماء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به والله أعلم بما كانوا وإذا قالوا آمنا بالله وإذا جاءكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر وكم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يمتغون وترى كَثِيرًا منهم يسارعون في الإثم والودوان واكلهم السود لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار وأن قولهم الإثم واكلهم السود لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطة ليوفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم وأنزل إليك من ربك طوم جانا وكفرا الله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا الطورة والإلجيل وما أوزلي لهم من ربهم لا من فوقهم من أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أوزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبت من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ولي أهل الكتاب لا شيء حتى تقيموا الطورات والإنجيل وما أوزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا بهم ما أوزل إليك من ربك طغيانا فلا تأسى على القوم الفاسقين فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر ومن فَلَا فلا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ورسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا وحسيموا ألا تكون في الندم فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا عم كثير منهم والله بصير بما يملون لقد كفر الله هو المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل اذكروا مع الله وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يلتفوا عما يقولون لا الذين كفروا منهم أذابنا لهم أ فلا إلى الله ويستغفر لهم الله غفور رحيم بل المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه سديم الله الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ان لا يؤفكون. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لك ضر ولا نفع. والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد من قبل. قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا سواء السبيل. لو من الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن بريم ذلك بمعصية كانوا يأتون كانوا لا يتناهون كانوا فعله لئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لئس ما قدمت لئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أوزن إليهم التخدهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تجدنا شد الناس عداوة للذين ولا تجیدن اقربهم مودداً للذین الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن بأن منهم قصصين ورحبان وانهم لا يستكبرون. سنا الله عظيم. نعم. <تصفيق>